بوك <تصفيق> 43. باترزيش <تصفيق> تري <تصفيق> ثلاثة واربعون في حديقة الحيوان في <تصفيق> حديقة الحيوان اكولو استغردينة زولوجيكا تلك هي حديقة الحيوان؟ هل هي حديقة الحيوان؟ أكولوس زرافة. هنالك الزرافات. هنالك الزرافات. أندس تورشي. أين الدبابة؟ أين الدبابة؟ unde sunt șerpii? Unde sunt lei? Unde sunt lei? Aiena lui? Unde sunt leii? Mai lui? Unde sunt tulei? soar. lui? Unde sunt tulei? Aiena lui? Unde sunt tulei? Aiena معي كاميرا فيديو unde este توجد بطاريه اين توجد بطاريه أين طيور البطريق اين طيور البطريق unde sunt canguri الكنغر, أين الكنغر؟ unde sunt rinocerii. Aina oahidul caren? Aine, Aine Unde este o toaletă? Aină tu Jadul Dauratumia, Hama. Aine tu Jă Acolo este o cafenea. Hunaca Makha. Huneca Acolo este un restaurant. هناك مطعم هناك مطعم أين أين الجمال أين الجمال أين الغوريلاات والحمور الوحشية أين الغوريلاات والحمور الوحشية أين أين النمور, أين النمور والتماسيح؟